أبو بكر بن العربي رحمه الله كثير من الناس تساهل في فهمها فلين كثيرا من الناس لا يوليها اهتماما وهي جديرة بالاهتمام فإن بعض المشاغبين يشغبون على أئمة الإسلام وعلماء المله. ويريدون انتقاصهم وهم يمدحونهم من حيث لا يشعرون بأنهم علماء الحيض والنفاس ووالله ثم والله إن من علم بدقه هذا العلم فهو العالم حقا لأن من استطاع أن يميز بين الدماء ومن استطاع أن يميز بين العدد جمع عدة فإنه يستطيع أن يميز بين الناس صالحهم وطالحهم ويميز بين الناس خبيثهم وصالحهم وأهل العلم قادرون على هذا بتوفيق الله جل وعلا هذا الباب باب عظيم لماذا؟ لأنه يتعلق بالعبادات راسا ويتعلق راسا باصول أركان الإسلام وهي الصلاة والصيام وربما الحج وهذه كلها هي أركان الإسلام ويتعلق بها هذه الاحكام اعني أحكام الحيض والنفاس فعلى الناس جميعا أن يتعرفوا على هذا الباب من الفقه العظيم وعلى النساء خصوصا اقول على النساء خصوصا أن يتعرفن على هذا الباب العظيم لأنه متعلق بهن رأسا ومن لم, ومن لم تستطع أن تحضر مجالس العلم فينبغي لزوجها أن يتعلم حتى يعلم زوجته ما تجهله من مثل هذه المسائل فقرا علينا هذا الباب قال بسم ما ان الله صلى ما يهدي الله عليه وسلم كانت مطلعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تومي واحد وإنها وردت فتا شديدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جعلتني من الإسر يعني الحيطة فقالت نعم قال شبتي على منزل بسارة ثم يحوذي إلى مردعي قال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين هذا أول شروعي الإمام مالك رحمه الله تعالى في بيان أبواب الحيض وهو آخر باب من, باب من أبواب الطهارة والحيض كما عرفه أهل العلم هو دم يرخيه الرحم إذا بلغت المرأة ثم يعتادها في أوقات معلومة هو دم يرخيه الرحم في أوقات أو إذا بلغت المرأة ثم يعتادها في أوقات معلومة والحيض يسمى نفاسا يعني هو دم يخرج من المرأة من أسفلها إذا بلغت المحيض أو إذا جاءها وقت البلوغ ولا يخرج قبل ذلك ثم يعتادها في أوقات معلومة ثم تصير لها عادة لهذا يقال عادة المرأة والنساء يختلفن في عاداتهن فمنهن من عادتها أيام قليلة قد تصل إلى يوم وليلة ومنهم أو منهن من عادتهن طويلة قد اختلف أهل العلم في أكثر مدة الحيض والإمام مالك رحمه الله تعالى يرى بأن أكثر مدة الحيض هي خمسة عشر يوما فالحيض إذن هو دم يرخيه الرحم إذا بلغت المرأة ثم يعتادها في أوقات معلومة والصحيح الذي عليه أهل العلم أن الحيض ليس له سن يبدأ فيه يعني لا يقال إن المرأة تحيض في سن رابع عشرة في سن ثالث عشرة بل الصحيح أنه ليس المرأة سن يبدأ فيه الحيض وإنما يبدأ الحيض بحسب النساء كل مرأة بحسبها فمنهن من يبدأ حيضها مبكرا في سن العشرة أو الحادية عشرة ومنهن من يتأخر عنها إلى سن الثمانية عشرة وهذا باختلاف إحوال النساء ولم يرد سنة أو لم يرد في السنة الصحيحة ابتداء الحيض وإنما مرد ذلك إلى العادة أو إلى وجود ذلك عند النساء ما صفة دم الحيض دم الحيض أول صفة معلومة فيه هي السواد هو دم أسود يخرج من المرأة بهذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم حديث فاطمة بن أبي بنت حبيش رضي الله عنها أنها كانت تستحاظ ما معنى تستحاظ كان يسيل منها الدم باستمرار لا ينقطع فاشتكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف دم الحيض بأنه أسود يعرف هذا في غالب الأحوال أن دم الحيض إنما يبتدئ اسود معروفا عند النساء لكن قد يتقدم هذا الدم صفرة أو كدره في وقت الحيض. ارجو أن تنتبهوا جيدا أرجو أن تنتبهوا لأن هذا العلم أو هذا الباب من العلم باب دقيق جدا ولا بد من تفهمه جيدا أقول إن عادة النساء في الحيض أن يبتدأ النساء دم أسود معروف في الحيض لكن احيانا يبدأ المرأة في وقت حيرها. في وقت حيضها سفرة او جدرة وهو احد الوان دم الحي وما معنى السفرة السفرة هو الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه سفرة هو الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه السفرة واما الكدرة وهو ما كان لونه ينحو نحو السواد ما كان لونه ينحو نحو السواد فإذا رأت المرأة هذه القدرة أو هذه الصفرة في أوقات الحيض فإنه يعتبر حيض وان لم يكن دما أسود يعرف قد يقول قائل لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت حبيش بنت أبي حبيش لما قال لها إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف بان هذه المرأة كانت تستحاض باستمرار لا ينقطع عنها الدم شهرا كاملا فعرفها النبي صلى الله عليه وسلم بصفة دم الحيل بأنه أسود لعب فإذا زال هذا الوصف عن هذا الدم صار استحاضة ولهذا أرشدها بعد ذلك بأنها إن فقدت هذا الوصف فإن ذلك عرق فانما هي ركذة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي ركذة من الشيطان الشاهد أن دم الحيض أسود يعرف لكن قد يقع عند بعض النساء في بداية الحيض ما يشبه الصفرة أو الكدرة فإن ذلك يعتبر حيضا أو ابتداء حيض أما إن وقعت هذه الصفرة أو هذه الكدرة في غير أوقات الحيض فإنه لا يعتبر حيضا وإنما يعتبر استحاضة مفهومي إخواني أعيد دم الحيض دم أسود يعرف وغالب النساء إنما يبتدئهن مثل هذا الدم وقد يحدث أن بعض النساء يبتدئهن غير دم أسود في وقت الحيض، فيبتدئهن ما يشبه الصفرة أو الكدرة فإذا رأت المرأة صفرة أو كدرة في وقت الحيض، فإن ذلك علامة بداية الحيض، فعلى المرأة أن تمسك عن الصلاة وأن تمسك عن الصوم وأن تمسك عن مواقعة زوجها وان لا يقربها زوجها لان ذلك محرم وعلى هذا بوب الامام مالك رحمه الله تعالى هذا الحديث او على هذا الحديث باب ما يحل للرجل من امراته وهي احائض من الوان دم الحيض اللون الأحمر من من الوان دم الحيض اللون الاحمر لكن اللون الاحمر يعتبر حيضا في ايام الحيض هل هذا مفهوم يا إذن عندنا ملخص الملخص يقول ان دم الحيض اسود يعرف كما قال الامام مالك وهو معروف عند النساء النساء يعرفنا خاصة من كانت معتاده المرأة المعتاده التي اعتادت الحيض تعرف أو تميز بين دم الحيض وبين دم الاستحاض أما المبتدأة فإنها لا تستطيع التمييز فكيف تميز إذن تميز بأربعة أشياء الشيء الأول أن ينزل منها دم أسود أو أن ترى صفرة أو كدرة في أيام الحيض قد يقول قائل هذه مبتدأة كيف تعرف نقول تسأل البنت التي شارفت على سن البلوغ أو وصلت سن البلوغ إذا رأت مثل هذا ينبغي أن تسأل فإن رأت هذه الكدرة أو هذه الصفرة في هذا الوقت فإنها تمسك عن الصلاح وكذلك إن نزل منها دم أحمر في وقت الحيض أما إن نزل منها في غير وقت الحيض أي بعد الطهر فإنه لا يعتبر دم حيض وانما يعتبر دم استحاضة وإذا كان دم استحاضة فإن المرأة لا تمسك عن الصلاة يعني تبقى تصلي وتصوم ويأتيها زوجها أما إن كان دم دم أسود أو كانت السفرة والكدره في وقت الحيض أو نزل منها دم أحمر في وقت الحيض فإنه يجب عليها وجوبا لا تصلي وأن لا تصوم وان لا تطوف بالبيت وان لا يقربها زوجها اي ان لا يواقعها اي ان لا يجامعها حتى افصح جيدا للتعرف على هذا الحكم اما المباشره فان ذلك جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لقول الرجل لما, سأله النبي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امراتي وهي حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشد عليها ازارها ثم شأنك بأعلاها هذا الحير أما النفاس لأن النفاس والحير لها لهما أحكام واحدة أحكام الحير هي أحكام النفاس إلا أن الفرق الذي بينهما أن دم الحير ودم يرخيه الرحم إذا بلغت المرأة وأما دم النفاس فهو سيلان الدم من رحم المرأة بعد الولادة هو سيلان الدم من رحم المرأة بعد الولادة ما مدة النفاس <تصفيق> أما أقل النفاس فلا وقت له أقل النفاس ما كانش أقل النفاس إذا طهرت المرأة في نصف يومها أو في يومها فإنها تغتسل وتصلي وإن استمر بها الدم بعد النفاس بعد أن تضع مولودها فإن استمر معها ولم بلغت أربعين يوما فإن أتمت أربعين يوما وهي ممسكة عن الصلاة وعن الصوم وعن الجماع إن تمت الأربعين يوما اغتسلت وجوبا واعتبرت الدم الذي ينزل بعد الأربعين دم استحاضه هذا في غير المذهب يا إخواني هذا القول الصحيح الذي عليه الدليل أما في المذهب فتستمر به إلى ستين يوما أما في المذهب فتستمر به إلى ستين يوما وهذا لأحاديث كثيرة منها قول عائشة رضي الله عنها وقول أم سلمة رضي الله عنها كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأداء صلاة بأجر النفاس لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم عفوا بقضاء صلاة, بقضاء صلاة النفاس ومفهومه أن المرأة ان جاوزت الأربعين كان يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء الصلاة أو لأداء الصلاة هذا معنى الحديث والحديث حديث حسن أخرجه أبو داود والحاكم ومن ذلك ايضا حديث أم سلم رضي الله عنها يشبه هذا وهو قولها كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأول خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم والثاني عام لنساء الصحابة حيث قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها أربعين يوما أو أربعين ليله يعني لا تؤمر بالصلاة ومفهومه أنها بعد الأربعين كانت تؤمر بالصلاة هذا دليل صريح في أن أكثر مدة النفاس أربعين يوما لا يجوز للمرأة أن تزيد عليه فإن نفست مرأة ووضعت مولودها ثم سال منها الدم ولم ينقطع بعد الأربعين فإنها عند الأربعين عند تمام الأربعين تغتسل وجوبا وتصلي الصلاة وتصوم ويجوز لزوجها أن يطأها أو أن يجامعها أما قبل ذلك فإنها في حكم, في حكم الحيض لا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها استهل الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا الباب بحديث زيد بن أسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لي من امراتي وهي حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشد عليها ازارها ثم شأنك بأعلاها هذا الحديث حديث مرسل ولم يروى هكذا مسندا بهذا اللفظ هذا الحديث حديث مرسل ولم يروى هكذا مسندا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ هذا قاله الحافظ ابن عبد البر وقال ابو العباس الداني في الايماء الى اطراف الموقا وهذا كتاب عظيم فيه ذكر أطراف الموطا وتخريج الأحاديث ووصل المرسلات والبلاغات التي لمالك رحمه الله تعالى في الموطا وقد حقق هذا الكتاب مع مجموعة من الطلبة أخونا الشيخ رضا بشامه وهو مطبوع في خمسة مجلدات قال الإمام أبو العباس الداني رحمه الله معناه معنى هذا الحديث في الصحيح هذا من حديث عائشه وميمونه وأم سلمة لكن وجدت بهذا الحديث ما يسنده لكنه يختلف عنه في اللفظ قليلا وإن كان بمعنى واحد وهما جاء في سنن ابي داود بسند صحيح عن عم حرام بن حكيم وهو عبد الله بن سعد عن عم حرام بن حكيم واسمه عبد الله بن سعد الأنصار رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من مرأة وهي حائض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك ما فوق الإزار. لك ما فوق الإزار. هذا الحديث صريح في أن المسلم يجوز له أن يباشر زوجته الحائض وأن يستمتع بها في غير الجماع. وذلك بأن يأمرها بأن تضع ازارا من تحتها يعني من صرتها إلى ركبتها هذا من باب الاحتياط لأن المقصود عدم الوقوع في مكان الدم لذا قال الله جل وعلا يسألونك عن المحيط قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيط وإنما سأل هذا الرجل هذا السؤال لأن لأنه يعلم بأن الله جل وعلا أمر باعتزال النساء في المحيط ويعلم أن الأمر باعتزال النساء في المحيط ليس اعتزال مؤاكلتهن أو مشاربتهم أو مجامع أو أو اجتماع أو الاجتماع معهن في مكان واحد لأن اليهود كما جاء في الصحيح أن اليهود كانت الحائض تخرج من البيت لا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا يجامعونها في بيت واحد يعني لا يجتمعون معها في بيت واحد فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله جل وعلا يسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فقالت اليهود ما, ما ترك هذا الرجل شيئا إلا وخالفنا فيه فكان اليهود ينبذون الحائر ولا يآكلونها ولا يشاربونها ولا يجتمعون معها في مكان واحد وكان بنقيضهم النصارى يفعلون كل شيء مع الحائض حتى الجماع. فجاءت هذه الشريعة السمحه في ميزة الوسطية ونقصد بالوسطية العلو نشر وسطية التميع يا إخوان بعض الناس ربما يقولون أو يلهجون بهذه العبارة الوسطية كما ذكر أحد المفتونين هداه الله ونسأل الله أن يهديه وإلا يخشى أن يموت على الكفر والزندقة هذا الذي يسمى أسام القوصي وأنا لا أتحرج من ذكر هذا وليس من عادة ذكر الناس بالأسماء وإنما ذكرت هذا لأن هذا الرجل أباح مشاهدة الأفلام ومشاهدة أو متابعة الفن كما يسميه هو وهو عفن وليس فنا بل وصرح بأن ما يقع في هذه الأفلام من مشاهد غير محتشمه تقبل احيانا وترد احيانا على تعبيره إنما الأعمال بالنيات فقال إذا كان يعني نية المخرج أنه يبرز خلقا أو يعالج مشكلة من مشكلات المجتمع فلا حرج أن يضع مثل هذه المشاهد في الأفلام ولا حرج من مشاهدتها وذهب بعيدا حيث زعم أن مثل هذا موجود في القرآن واستدل بما ذكر الله جل وعلا من قصة نبي الله يوسف مع مرأة العزيز وأن هذا من هذا استدل بما وقع لملكة سبأ مع نبي الله سليمان عندما دخلت البهو أو الصرح فكشفت عن ساقيها وحسبته لجة فكشفت عن ساقيها وقال لقائد أن يقول لعل القرآن يعني صور لنا مشهدا خليعا في أننا نتصور هذا وهذا كله بعيد جدا لم يقل لم يفه ولم يتكلم به واحد من ولد آدم إلا هذا الرجل المفتون الذي يزعم أنه شيخ للدعوة السلفية المباركة والله إنه بعيد عنها كل البعد فإن هذه الدعوة المباركة تتوقف عند حدود الله جل وعلا وشرعه فلا تعدو هذا تعدو هذه الحدود وإنما تقول بما يقول القرآن وما جاء في السنة وما كان عليه أئمة الإسلام نسأل الله السلامة والعافية ولهذا يجب علينا إخواني أن نتضرع إلى الله كل يوم في كل وقت أن يثبتنا الله على دينه لأن مثل هذا الرجل كان يحسب على هذه الدعوة وفتنا لاجل ماذا لاجل الحرص على الشرف وانا دائما ادندن حولها الحرص على الشرف يا اخواني لا تحرصوا على الشرف الحرص على الشرف مذهب للدين الحرص على الشرف مذهب للدين بالكليه ومثل هؤلاء حرصوا على الشرف وعلى البروز في هذه القنوات وعلى ان يمدحهم هؤلاء النسوه حاش المؤمنات المتميعات أقول النسوه المتميعات حاش المؤمنات مش المتميعات وصف للمؤمنات وحتى يرضى عنهم الغرب فإنهم يلهجون بمثل هذا الكلام الخطير ويشبهه ويقاربه قول قول آخر خرج به في هذه الأيام أيام فتن يا إخوان اعتصموا بالسنة إخواني موتوا على السنة لا يهم منكم أمر الدنيا موتوا على السنة وتمسكوا بها الى أن تلقوا ربكم جل وعلا خرج هذا الذي يحكي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي يسمى طارق السويدان اسمحوا لي أنا من عادتي لا, لا, لا أتعرض لذكر الأشخاص لكن لمقام خطورة ما ذكر هؤلاء أسأل الله أن يهديهم وأن يكف شرهم عن المسلمين يتكلم عن الحريه ويكرس الحريه ويقول لا مانع من أن يعترض الإنسان على الله ولا مانع من أن يعترض الإنسان على الإسلام ولا مانع من تكريس التعددية الدينية والطائفية فإن هذا كله مكفول للمسلم هو حر فيما يعتقد حر فيما يقول ثم ختم ذلك بقوله وأنا معترض على حد الردة الذي جاء في الإسلام والله أقول يا إخواني هذا باب الزندقة والكفر وإن لم يتب هؤلاء فمصيرهم خطير عند الله وأخشى ان يكونوا بل ربما يكونون ممن وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم دعاه على ابواب جهنم من اطاعهم اليها قذفوه فيها فلنحذر يا اسالوا الله الثبات اسالوا الله الثبات لا احد يامن على نفسه لا تامنوا من مكر الله لان الامن من مكر الله كبيره من ذكر كبائر الذنوب وقد قال ربنا جل وعلا ولا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون فاسالوا الله الثبات واثبتوا على هذا الدين وعلى هذه السنه ولايهولنكم يعني كلام المتكلمين وشطحات هؤلاء الشاطحين الذين في كل مرة يخرج ناعق من النواع يتكلم أو يهرفوا بما لا يعرف ويتكلموا بما لم يتكلم به الصالحون المؤمنون من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى إلى يوم الناس هذا أقول قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لأن المسلم يجوز له أن يستمتع بزوجته لأن المسلم أو لأن هذا الصحابي علم من قول الله جل وعلا عدم قربان المرأة للاستمتاع بها لكن هذا الاستمتاع غير عام لكل استمتاع فعلم أن الله جل وعلا اباح الاستمتاع بالنظر الى المراه وبمحادثه المراه وبان هذه الحيضه لا تمس جميع جسد الحائض لدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح أنه قال لعائشه ناوليني الخمره فقالت انني حائض فقال ان حيضتك ليست بيدك فلما علم أن جزءا من الاستمتاع مباح سال النبي صلى الله عليه وسلم عما يباح من الاستمتاع بالمرأة مما لا يباح فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا قال الإمام الباجي رحمه الله في كتابه المنتقى في شرح موطئ الإمام مالك قال هذا لفظ عام والمقصود منه خصوص الاستمتاع بالوقت هذا لفظ عام والمقصود منه خصوص الاستمتاع بالوطء عندما نقول الوطء يعني الجماع. قال لأنه إذا وقع السؤال على عين من الأعيان انصرف بالعرف والعادة إلى المنافع المقصودة منه والمقصود من المرأة هو الاستمتاع والوطء فكان السؤال على ما يحل له من وطئها في حال حيضها. لما علم أنه ممنوع من وطئها في الفرج لقول الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض هذا الحديث تضمن تحريم إتيان الحائث ومن ذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من أتى حائضا أو مرأة في دبرها أو أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك ورد في تحريم إتيان الحائض حديث انس السابق الذي ذكرناه عن اليهود وقد أخرجه الإمام مسلم. في هذا الحديث اخواني تحريم وطئ المرأة في حال الحيض، وعليه فمن وطأ او جامع مرأته وهي حائض واتاها في مكان الحيض عامدا فانه يلزمه على القول الصحيح ان يتصدق بدينار من ذهب او نصف دينار كما جاء في الحديث الصحيح الذي اخرجه ابو داود والنسائي وابن ماجه والطبران وغيرهم وهو حديث صحيح من حديث ابن عباس وذهب الإمام مالك رحمه الله وابو حنيفه والشافعي في مذهبه الجديد أنه لا غرم على من أتى الحائض في حيضها لكنه يئثم. تفقوا على الإثم وأنه كبيرة من كبائر الذنوب لكن قال هؤلاء لا يغرموا بشيء لسببين اثنين السبب الأول متعلق بالأفر، والسبب الثاني متعلق بالنظر أما السبب المتعلق بالاثر قالوا لأن هذا الحديث مضطرب يعني حديث ابن عباس في من أتى مرأة وهي حائض فانه يتصدق بدينار أو بنصف دينار على حسب اليسر والعسر إذا كان الإنسان موسر وجب أن يتصدق بدينار من ذهب ودينار من ذهب أربع جرامات وخمسة وعشرين يعني راح تتقاملوا برديدة ولهذا لا ينبغي للمسلم أن يقترب من هذا الحد كاين باراج وعر لا ينبغي أن يقتربه المسلم فأما إن كان معسرا فليتصدق بنصف هذا المبلغ وهو نصف دينار. وفي مذهب الإمام مالك هذا الحديث مضطرب وقلنا بأن هذا الحديث صحيح. صححه جمع من أهل العلم. صححه جمع من أهل العلم. أما من جهة النظر، فقالوا إن هذا يعني شيء لا علاقة له بالعبادة، فلا تكون فيه كفاره. قالوا هذه الكبيرة لا علاقة لها بالعبادة فلا تكون فيه كفارة لأنهم يرون بأن الكفارة إنما تكون فيما له علاقة بالعبادة قالوا من هذا الباب لا يمكن تغريم من أتى مرأته وهي حائث قالوا وهذا حكم شرعي أيضا لا يثبت إلا بدليل ومع عدم وجود الدليل فإنه يرتفع بالكلية قلنا والقول الصحيح أنه من أتى مرأة وهي حائر فعليه أن يتصدق بدينار إن كان موسرا وبنصفه إن كان معسرا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن ربيعه ابن أبي عبد الرحمن والذي عرف بربيعة الرأي وقد سبقت ترجمته أن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مضطجعه اي نائمه والاضطجاع هو النوم على جنب هذا حقيقة الاضطجاع في اللغه أن, النب أن, ان قالت عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مضطجعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد وانها وثبت وثبه شديده وثبت بمعنى قفزت قفزت واسرعت وفارقت فراش النبي صلى الله عليه وسلم بسرعه اي بادرت الى الخروج من هذا الفراش لئلا يصيب هذا الدم نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو الطيب المطيب عليه صلوات ربي وسلامه عليه أو لأنها خشيت أن يجد منها النبي صلى الله عليه وسلم ما يستقدر فسارعت للوثوب والخروج من هذا الفراش حتى لا يدرك النبي صلى الله عليه وسلم مثلها. وهذا أدب رفيع ينبغي أن تكون عليه النساء جميعا بل وينبغي أن يكون عليه الرجال ايضا إن المرأة ينبغي أن تعتني بنظافتها لأن هذا أحرى أن يديم الموده بينها وبين زوجها فإن الاستقدار أو القذاره إن كانت من المرأة فإن زوجها ينفر عنها وكذلك لا ينبغي أن ينسى الرجل نفسه وحاله مع أهله وللأسف الشديد إن كثيرا من الناس أو من الرجال عفوا يحاسبون المرأة على النظافة وتجده هو بعيدا عنها كل الوقت ولهذا ينبغي على المسلم أن يعتني بنفسه خاصة في خلوته مع أهله فإن أكثر العلاقات بين النساء والرجال بين الأزواج والزوجات عفوا إنما تدوم ويبارك الله عز وجل فيها مع الصلاح إذا كان إذا كانت المبادرة من المرأة والرجل في هذا الباب بالذات لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الطيب المطيب عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل, فا إذا دخل بيته يشوص فاه بالسواك لماذا؟ بأن تجد منه زوجته رائحة كريهة في فمه وهو الطيب عليه الصلاة والسلام وكان إذا استيقظ من نومه فاه بالسواك وكان عليه الصلاة والسلام يحب الطيب جدا وكان لا يعرف إلا بالطيب هذا لأن يعني طيب الرائحة وطيب فم الإنسان يعني تدوم معه العلاقة وتدوم معه الموده. والناس يختلفون في هذا الباب. وإني أنبه إخواني على مسألة مهمة وهو مسألة نظافة خاصة ما يتعلق بالفم فإن الرجل فإن الرجل ربما عند خلوته بأهله يحادثها فيقترب فمه من فمها فتجد منه رائحة أو يجد منها رائحة كريهة فينفر منها وتنفر منه ومن هنا تبدأ الخلافات كما نقول إحناي لهو شرسين لأجل ماذا ربما هو يستغرب يقول مراذي وعليش بدلت عليها وتعوج فيها؟ هي بركة قالوا السبب باش تبعد عليها لأنه لأسف شديد فمه في بلسطفليتوكس لماذا يا إخواني لأن كثير من الرجال وحاشاكم أنا لا أقصدكم يعني كثير من الرجال لا يولون هذا الأمر اهتماما وهو في غاية الأهمية أجلس معه واحد راجل بعض الناس هداهم الله يجي يتكلم معك يلصق وجهه في وجهك هنا هكذا كي الناس طبيعا يجي تكلم معك هكذا يلصق فيك حتى يتكلم من هنا وربما يكون فمه مبتلى برائحه لأن الرائحة تخرج من أبخيرة يعني من أبخيرة البطن ربما ما عندش علاقة بالفم لكن البطن يفرز هذه الأبخيرة وهذا مرض يعني يعالج عليه الإنسان إذا كان أو كان من, من محدثك رائحة كريهة فكما نقولوا إحنا تحاولت لك يديه يعني اذا كان جاي سألك تعطيه الجواب قد قد لكن إذا كانت رائحته جيدة تستمتع مع كله قعد يودي الحال فالمسلم لا بد أن يعتني بنفسه في هذا الباب عناية بارعة هذا تأسيا بنبينا صلى الله عليه وسلم هو ليس من التنطع بل هو من صميم الإسلام ومن صميم الإسلام أن يعتني المسلم بنظافته نقول النظافه إخواني ما نش نقول الثياب الغاليه وإنما أقول ثياب نظيفة وجسم نظيف وفم, وفم نظيف لأن هذا يؤدم العلاقة بين الإخوان ويؤدم العلاقة خاصة بين المرأة وبين زوجها فقالت وإنها وثبت وثبة شديدة حتى لا يجد منها النبي صلى الله عليه وسلم هذا القذر ولئلا يتقذر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدم الذي خرج منها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك لعلك نفسي نفسي مع انت حظتي لأن النفس من مرادفات الدم لهذا يقول الفقهاء ما لا نفس له أي ما لا دم له قال لعلك نفسي يعني الحيضة فقالت نعم فقال شدي على على, شدي على نفسك إزارك ثم عودي إلى مضجك فإن العيب هذا ليس عيب المرأة إنما هي خلقة فيها وهذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم فإذا وجدت المرأة من نفسها هذا فلتشد عليها ذلك جيدا ولتتحفظ جيدا ولتعتني بنفسها في مثل هذه الأوقات جيدا لألا يجد منها الزوج مثل هذا القدر فتنفر نفسه منها وهذا الحديث حديث عظيم إلا أنه, منقطع إلا أنه منقطع وله ما يدل عليه من السنة الصحيحة لأن ربيعة بن عبد الرحمن لم يدرك عائشة رضي الله عنها هذا قال الحافظ ابن عبد البر هكذا هذا الحديث في الموطا روي منقطعا لكن يتصل معناه من حديث أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ولا أعلم أنه روي من حديث عائشة بهذا اللفظ البتة وهذا في كل الموطئات فعلم من هذا أن هذا الحديث منقطع لأن ربيعه ابن عبد الرحمن لم يدرك عائشة رضي الله عنها وجزم ابن عبد البر لان هذا الحديث لم يروى من طريق عائشة اصلا وانما روي معناه عن ام سلمة رضي الله عنها هذا الحديث فيه فوائد من فوائده يعني من فقه هذا الحديث فيه استحباب نوم الرجل الشريف فيه استحباب نوم الرجل الشريف مع اهله في ثوب واحد وسرير واحد ولحاف واحد ليس كما يفعله كثير من الأزواج اليوم كأن بعض النساء ربما شردت من فراش زوجها وربما شرد كثير من الأزواج عن فراش زوجاتهم وهذا هو سبب الخلاف والبعد بين الرجل والمرأة والرجل الشريف إنما يبيت مع أهله في لحاف واحد وثوب واحد وسرير واحد لأن هذا أحرى لإدامة العلاقة بين الرجل ومرأته ولأن المرأة خاصة إنما تبث أحزانها وما تبحث عن الإجابة عليه والمسامره مع زوجها في وقت الليل فإذا غاب الرجل عن الليل وان ليله في السهر كل مرة مسكينه تربي في الأولاد صغار نهار كامل وهم متعبينها تجري هذا وترقد هذا وتوكل هذا وفي الليل تعياء وزوجها مسكين هذا كون يدخل يعني يدخل يتعشى بعد يقول لها هاني جاي نهبط الماكله ونجي يروح يهبط الماكله اربع سوايع يدخل لها الواحده ونستعليه وهذا هو الذي يأتي بالمشاكل المسلم ينبغي أن لا يعتاد مثل هذا الصحق وينبغي أن يعطي أهله حقها من المحادثة والمسامرة حتى إن طلبت حقك وجدته أمامك لكن لا ينبغي أن نضيع حقوق غيرنا ونطالب غيرنا بأن يعطينا حقنا فالحق مقابل حق ولا ينبغي أن نتعسف فإن هذه حياة مشتركة بين الرجل والمرأة وعلينا جميعا أن نبذل جهدنا للمحافظة عليها لأن الشريك لا ينبغي أن يخون شريكه ولأن الشريك ينبغي أن يعتني بشريكه ومن فقه هذا الحديث أن الحيض قد يأتي فجأة دون مقدمة من العلامات لبعض النساء أن الحيض قد يأتي فجأة دون مقدمة من العلامات بعض النساء و وبعضهن ترى قبله سفرة أو كدرة كما ترى ذلك بعده لكن إن رأت السفرة والكدرة بعد الحيض فإنه لا يعد حيضا كما سيأتينا إن شاء الله تعالى لحديث أم عطية رضي الله عنها في صحيح البخاري قالت كنا لا نعد السفرة والكدرة بعد الحيض شيئا ومفهومه أنهم كانوا يعدون السفرة والكدره في أيام الحيض من الحيض. من فوائد هذا الحديث وفقهه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم من الغيب إلا ما علمه الله عز وجل وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ما لك لعلك نفسي هذا يدل على أنه لا يعلم الغيب كما يقوله غلات الصوفية في أنه صلى الله عليه وسلم مطلع على علم اللوح المحفوظ كما قال صاحب البردة البوصير قال ومن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم فهذه مبالغة خارجة عن الحد وفيها تسوية الخالق بالمخلوق في علم الغيب والله جل وعلا نص في القرآن الكريم أن الغيب من علمه مختص به وإنما يطلع من شاء ممن أرسله سبحانه جل وعلا للناس نبيا ورسولا من فوائد هذا الحديث أيضا فيه أن الحائر يجوز أن يباشر منها ما فوق الازار يجوز أن يباشر منها ما فوق الإزار أي يجوز للرجل أن يستمتع باهله بما فوق الازار لقوله صلى الله عليه وسلم عودي إلى مضجعه عودي إلى مضجعه ومعلوم أنه إذا عادت إلى مضجعها وهم في لحاف واحد فإن الرجل ربما تاقت نفسه للاستمتاع بأهله ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن نافع أن عبيد الله ابن عبد الله بن عمر ابن الخطاب العدوي أبو بكر المدني وهو شقيق سالم بن عبد الله أحد الفقهاء السبعة أرسل إلى عائشة رضي الله عنها يسألها هل يباشر الرجل امراته وهي حائض يعني هل يستمتع بها وهي حائض فقالت لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء سأل عائشة لأنها أعلم نساء العالمين بهذه الموضوعات بكثره ما كانت تسال النبي صلى الله عليه وسلم وهي زوجته ولا تستحي منه كما يستحي منه سائر النساء فكانت اعلم النساء بمثل هذه الامور فارشدت رضي الله عنها وهذا الحديث في حكم المرفوع وإن كان موقوف لفظا فله حكم الرفع لما له علاقة بفتوى النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها بما كان معه عليه الصلاة والسلام لأن الرجل يجوز أن يستمتع بأهله بما فوق الإزاب وأن لا يقرب موضع خروج الدم <تصفيق> هذا الحديث أو هذا الأفر وهي فتوى سالم ابن عبد الله وسليمان ابن يسار كلاهما من أئمة أو من فقهاء المدينة سئلا عن الحائر هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل فقال لا, لا حتى تغتسل وهذه مسألة من مسائل الحيض وهو أن المرأة إذا طهرت ورأت الطهر لكنها لم تغتسل هل يجوز لزوجها أن يطأها الجواب الذي أجاب به سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار لأنه لا يجوز أن يطأها زوجها وهذا مذهب فقهاء الأمصار جميعا هذا فقهاء مذهب فقهاء الأمصار جميعا بل ربما ادعى بعض أهل العلم الإجماع عليه. وهذا لما جاء نصا في القرآن الكريم حيث قال الله جل وعلا يسألونك عن المحيض قل هو أذا فاعتزل النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهر ولا حتى يطهر هذه الغاية الأولى حتى غائية تفيد الغاية ومعناه أنه لا يجوز أن يطأ الرجل مرأته حتى تطهر هذه الغاية الأولى فإن كانت المرأة حائضا ولا نقول حائضه لان هذا مختص بالنساء يقال حائض ويقال حامل ما يقولوش حائضه وحامله لأن الرجل لا يحمل ولا يحير فكان اختصاص المرأة بهذا فنزع التاء التأنيث إذا كانت المرأة حائضا ثم أرادت أن يأتيها زوجها فقالت اغتسل كي يتسنى لزوجي أن يأتيها نقول هذا باطل لماذا؟ لأن الله جل وعلا وضع غاية اغتسلت المرأة أو لم تغتسل لا يجوز قربانها حتى يحصل الطهر حتى ترى المرأة الطهر هذه الغاية الأولى قد يفهم من هذا أن الرجل يجوز أن يأتي أهله إذا حصل الطهر أو إذا وقع الطهر نقول قد جاء ما يمنع هذا في الغاية الثانية فقال الله تعالى فإذا تطهرنا والمقصود بالتطهر هنا الاغتسال لأن المغايره في اللفظ تدل على المغايرة في الحكم. فالاولى انقطاع دم الحيض والثانية الاغتسال فالاولى غاية لما لا يجوز للمرأة أن تؤتى سواء اغتسلت أو لم تغتسل وهو وجود الحيض ولا يتفع هذا إلا بطهرها الشيء الثاني لا يجوز للرجل أن يقرب أهله حتى تتطهر قد جاء في قراءه سبعية في قراءة ابن كثير وحمزة وغيره قول الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن وقوله يطهرن معناه يتطهرن فعلم بهذا انه لا يجوز البتة ان ياتي الرجل اهله حتى تغتسل هذا قول عامه الفقهاء لكن قال ابو حنيفه واصحابه يجوز أن توطع المرأة بعد أن يحصل منها الطهر إذا طهرت أو إذا بلغ بها المحيظ أقصاه واقصى الحيض عنده عشرة أيام. قالوا إذا بلغ الحيض عند المرأة أقصاه وطهرت يعني بلغت بحيضها عشرة أيام وطهرت جاز لزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل. أما إن طهرت في أدنى الحيض كأن تطهر في سبعة أيام أو ثمانية أيام قالوا لا يجوز لزوجها أن يطعها حتى تغتسل قال الحافظ ابن البر، وهذا تحكم بلا دليل لأنه لا دليل عليه ما الفرق بين أكثر الحيض وأقل الحيض لا دليل عليها زيادة على هذا زيادة على هذا أن أبا حنيفة يرى بان المراه المبتوته التي طلقت ثلاثه او المراه التي طلقت عفوا وكانت في عدتها قالوا هي لزوجها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثه ما ادري رقم تتبعوني ولا لا, لا انا شفت واحد راقد خفت كاين جماعه رام راقدين معه تعرف المطلقة ثلاثا أو عفوا المطلقه تمكث ثلاثه قروه ثلاثه حيا الطلاق لا يجوز إلا إذا كانت المرأة حاملا أو كانت المرأة طاهرا لم يمسها رجل زوجها في ذلك الطهر هذا هو الطلاق الصن أما إن كانت المرأة في الحيض فلا يجوز لزوجها أن يطلقها فإن طلقها فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وقد قال كثير من أهل العلم بأن الطلاق في الحيض لا يقع والطلاق البدع الثاني أن يطلق الرجل زوجته في وهي طاهر لكنه كان قد مس وجامع زوجته في ذلك الطهر فإنه إن طلق في طهر قد جامع أهله فيه فإن الطلاق يعتبر بدعيا ويأثم صاحبه عليه إذن الطهر الطلاق إنما يصح إذا كانت المرأة طاهرا لم يمسها زوجها في ذلك الطهر فإن طلقها في طهر لم يجامعها فيه طبعا طلاق الحامل معروف عدته أن تضع المرأة حملها طلاق الحائض أو طلاق غير الحامل أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه فإذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه تعتد العدة المشروعة وشنو هي العدة؟ أن تحيض، ثم تطهر ثم تحيض، ثم تطهر ثم تحيض. فإذا وصل الحيض الثالث مذهب الجمهور أو مذهب الناس جميعا أن هذه المرأة تبقى زوجة هذا الرجل حتى تغتسل من حيضتها ما لم تغتسل فهي حل لزوجها فإذا اغتسلت من الحيظة الثالثة صارت أجنبية عن زوجها لا يجوز أن يراها أو أن يحدثها أو أن يقترب منها وإذا أراد أن يراجعها خطبها من أوليائها من جديد ودفع المهر فإن شاءت قبلت به وإن شاءت ردته أما قبل أن تغتسل من الحيضه الثالثة فهي لزوجها إن راجعها وجب عليها أن ترجع واضح فالامام أبو حنيفة مع جمهور أهل العلم في أن المعكدة تبقى لزوجها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة وهذا يدل على أن قوله هذا يخالف قوله في جواز إثياني الحائض قبل أن تطهر في قبل أن تتطهر في مدة أو في أقصى مدة الحيض ولا يجوز أن تؤتى إلا بعد أن تغتسل في أقل مدة الحيض أو قبل أن تبلغ أقصى مدة الحيض. فالقول الصحيح أن المرأة ان كانت حائضه وقهرت ورات الطهراء ويرى الطهر بشيئين اثنين كما سيأتينا إن شاء الله تعالى وذلك بان ترى المرأة القصة البيضاء وهو ماء أبيض يخرج من المرأة تعرفه النساء أو بالجفاف أو الجفوف وهو أن تدخل المرأة في محلها قرقه أو قطنة فإن خرجت جافة لا دم فيها ولا سفره ولا كدرة فإن ذلك علامة الطهر فإن رأت المرأة هذا الطهر ولم تغتسل لا يجوز لزوجها أن يأتيها طيب قد لا تجد المرأة ما أن تغتسل به بعد الطهر فيجب عليها أن تتيمم للصلاة فهل يجوز أن يأتيها زوجها بالتيمم نقول نعم القول الصحيح أنه يجوز لزوجها أن يأتيها بالتيمم ان لم تستطع استعمال الماء سواء لمرض أو لفقد الماء هذا ما يتعلق بهذه المسائل ونرجع الكلام على باب جديد وهو طهور الحائر وما يأتي بعده إلى الدرس اللاحق ان شاء الله تعالى أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح والحمد لله اولا واخرا.